يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُنْزِلُ اللَّيْلَ فِيهَا النَّهَارَ وَيُلْجِ الْنَّهَارَ فِيهَا اللَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمنوا بالله. ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وَمَا لَكُم لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 والله بما تعملون قبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم بالشراق يوم جنة تجري من تحتها الأنهار بالشراق يوم جنة تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها.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 ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلا ولكنك فتتم أنفسكم وتربصتم وارتبتوا ولكنك فتتم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 ولا يقولوك الذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقسَت قلوبهم وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِلُّ أَرْضًا بَعْدَ مَوْتِهَا قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله